فأسأل الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعه وان يجمعنا في الاخره اخوانا على سرر متقابلين ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد والله الأحبة الكرام وأنا احبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله هذا مجلس جديد مجلس تاسع من هذه المجالس الطيبة التي نجلس فيها في روضه من الأخلاق مع سلفنا صالح رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم ونسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم مع هذا الكتاب النافع كتاب أدب السلف في التعامل مع الناس نقف مع أخلاقهم ومع آذابهم نتعلم كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع أهله المسلم لاسيما إذا كان هذا المسلم يرجو ثوابا من الله وأجرا ويرجو أن يكون مقتديا ومتأثرا بهذا الصف المقدم المكرم. الذين اوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نسير على دربهم لما ذكر الفرقه المادية وقال في صفتهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن كان على مثل ما كانوا عليه عقيدة وعبادة وفهما وسلوكا واخلاقا فانه يوم القيامه يحشر في زمرتهم نسال الله الا يحرمنا من فضله ومعنا اليوم ادب جديد الادب الثامن عشر عن ولاء له المؤلف حفظه الله بقوله لا يغترون بالست من اخلاق ومن اداب السلف رضي الله عنهم ورحمه الله عليهم انهم لا يغترون بالستر انتبه يا من تسير خلف القوم فمن آذابهم ومن اخلاقهم انهم لا يغترون بالستر قال ويكثرون الخمول طلبا للسلامه ويكرهون الشهرة العنوان مره ثانيه قال لا يغترون بالستر ويكثرون يفضلون الكمول طلباً للسلامة ويكرهون الشهرة بالتأمل في العنوان قال لا يغترون بالسفر ما من واحد من بني ادم ما من واحد منا إلا وهو يعلم من نفسه عيبا بل عيوبا نشأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضى به عنا. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن ينعم على عباده بالست نسأل الله أن يسرنا في الدنيا والآخرة والناس يتعامل بعضهم مع بعض بحسب ما يظهر لهم من بعضهم وأما كامل صفات الإنسان وفضائله ويوضب فكل ذلك يعلمه رب العالمين من نعمة الله عز وجل على المرض أن الناس لا يرون منه إلا الشيء الحسن الطيب من نعمة الله عليه أن الله يستره ويخفي عن الناس شيئا بل أشياء من عيوبه وكلنا ذاك الرجل نسال الله أن يسرنا في الدنيا والآخرة وأمر الإسلام يفس في الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يوم القيامة يضع الله عز وجل كلفه أي ستره عليه ويجعل يقرره بذنوبه أتذكر يوم كذا يوم ان صنعت كذا وكذا فالعبد يعلم انه بين من يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فتراه يقول اعرف يا رب اذكر يا رب ما يستطيع انه يقول لا ما فعلت انه يوم قال الله عز وجل عنه يوم تغلى العيد السرائر نسأل الله ان يجعل تحت السكر ما يرضى به عنه فهو لو انكر بمثاله يخشى ان تنطق الجوارح اليد تنطق والعالم والقدم واليد الى اخر ذلك اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والاخره المهم ان هذا العبد يقول أعرف يا رب أتذكر يوم كذا يوم ان قلت كذا أو فعلت كذا وكذا أعرف يا رب في نهاية الحديث قال الله عز وجل الرحيم الودود الرؤوف جل, جل جلاله قال إني سترتها عليك في الدنيا هذه رحمة ونعمة عظيمة جدا إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم خلاص اتفقنا على هذا المعنى أن الله عز وجل من رحمته بعباده أن لا يظهر كل عيوب الإنسان للناس وإلا لما تعامل إنسان مع إنسان ابدا كان الناس تنفر من بعضهم إذا ظهرت هذه الشراء نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرى نجعل تحت السكر ما يرضى به عنه طيب المعنى المراد هنا قال لا يذكرون بالستر يعني يا عبد الله الله انعم عليك بأن ستر عن الناس عيبك أو من عيوبك كذا وكذا وكذا لكن انتبه لا يكل ستر الله لعيبك سببا في أن تغتر لا يغترون بالستر مش عشان الناس لا تطلع مني على العيب الفلاني أنا أتعامل مع الناس بكيه وكبر وعجب وأنا بقى خلصنا ما أحد يعلم ما الذي تحت الستر لا لا يكترون بالستر قال ويكثرون الخمول الخمول في مقابله حب الظهور من الأدواء الفتاكه القاتلة للقلب نسال الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان ذا اسمه حب الظهور والتصدر يحب ان يذكره الناس دوما أن يقدمه الناس دوما أن يمدحه الناس دوما لا الصالحين ليس هذا من شأنهم بل يخافون من ذلك لأن كثرة مدح الناس وكثرة تصدري وإن الناس تقدمه وتسمعه ما يجره للعجب في ذلك مهلكه ممكن يجرّف إلى ما لا يحمد رقبا قال لا يغترون بسكس ويغترون القمول طلبا بالسلامه ويكرهون الشهر. ذا إلى أنوان. قال تحت ذلك المؤلف حفظه الله قال قال إبراهيم بن أزهم رحمه الله بلغني أن أمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر ابن عبد العزيز اللي هو مشهور عند المسلمين بأن بأنه الخليفة الراشد الخامس من الخليفة الخامس؟ الحسن ابن علي ابن أبي طالب لكنه تولى الخلافة فترة قصيرة وتنازل لمصلحة المسلمين والحق لبناء المسلمين الخلفاء الراشدون الأربع الصديق الأكبر رضي الله عنه أعوذك عمر عثمان عليه رضي الله عن الجميع فلا ذلك ما تلا ثم عاد للأمة العدل ونشره وقمع الظلم وحجم المظالم عمر ابن عبد العزيز من أحفاد ونسل الفاروق رضي الله عنه فاشتهر بين المسلمين إن الخليفة الراشد الخامس هو من عمر ابن عبد العزيز كان هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه يجعل من جلسائه اكابر أهل العلم والخط اللي هم يستطيعون أن يقولون له في أي وقت اتق الله اللي أنت بتعني ده حرام لا يرضي الله قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله بلغني أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال لخالد ابن صفوان عظني وأودي الموعظة كلام قصير مختار متناسق يخاطب القلب ويحركه ويبصه عظني أريد كلام يحرك قلبي وذكرني وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة له وجلت منها القلب خاف. وذرفت منها العيون قال عظني عمر رحمه الله ورضي عنه يطلب الموعظة في كلام محدد قصير عظني وأودف قال فقال خالد ابن صفوان رحمه الله ورضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أقواما غروهم ستر الله عز وجل وفتنهم وقعهم في الفتنه حسن الثناء غرهم فكر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء الناس تضل تقول له انت وانت وانت وتمدحه وتثني عليه وتثني عليه لحد ما شدد ان هو فعلا كده في المكان ده لا ده الناس بتتكلم على ما ظهر لها وانت تعلم الحقيقه قال يا أمير المؤمنين إن أقواما غرهم أوقعهم في الغرور والعبش ست الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء فلا المواعظ بقى فين المواعظ قال فلا يغلبن جهل غيرك بك انت عارف ان اللي بيقولوا لك انت وانت وانت دول يجهلون كثيرا مما ستره الله عنهم وانت تعلمه والله يعلمه فهؤلاء بكامل الأرض بكامل الأرض عندهم جهل كبير إنما رأوا أمورا ظهرت لهم لكنهم يجهلون ما وراء ذلك من رحمة الله بك قال فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك انت أمامك علم وجهل علمك بنفسك ده وجهل الناس بك لأنه هم مأمورين في الشرع بأنه يتعامل مع الظاهر من يشجعه بما ستره الله هو منهي عن أنه يتتبع أوراق الناس منهي عن التجسس والتحسس والبحث عن عذف فلا وخطأ فلا مأمور بأنه يشغل نفسه بإصلاح عيب نفسه فأمامك علمك بنفسك وجهل الناس الذين يسنون ويمدحون بما عندك قال فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك أعادنا الله وإياك أن نكون بالسكر مغرورين وبثناء الناس مسرورين وعما افترض الله متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين قال فبكى عمر رضي الله عنه ورحمه الله ثم قال اعاذنا الله وإياك أن نكون من أتباع الهوى الهوى الشيء اللي الإنسان بيرتح له هو مرتاح فلان يعني يتنع له ويمدحه ويمدحه ويمدحه فما يلمع ده أين هو من العمل ليرضى لي الله عنه هو في كسل كبير عن ذلك غره مدح فلان وفلان وفلان فاتبع ذلك لأنه هوى ذلك وفرحه ده وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله اللي هو مشهور بإمام إمام ايه الإمام أحمد مشهور بإمام إيه؟ إمام أهل السنة. الإمام أحمد مشهور إذا قل إمام أهل السنة مباشرة يا أمين. الإمام أحمد رحمه الله قال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله أحمد بن حمبل إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد يكره إن حد يمشي وراه عشان الناس ما تقولش الإمام والناس مشين ورا الإمام والناس مشين وراء الشيخ يكره ده ما يحبش ده علشان المشهد ده ممكن يدخل في قلبه أشياء قلت يعني الامام الذهبي رحمه الله إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح خلي من علامات التقوى والفلاح قال إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل الوجل اللي هو الخوف في خوف إيجابي وفي خوف سلبي في خوف ينفع الإنسان وهو الذي يدفعه للعمل وفي خوف يضر الإنسان يزيد معه إلى أن يصل إلى اليأس والقنط من رحمة الله فيقعد عن العمل والذين يؤتون ما اتوا من صلاه وصيام وزكاه واعمال صالحات وقلوبهم والذين يفعلون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم هو بيعمل الصالحات وخايف ان هي ترد في وجهه مستمسك بده علشان امر بالعمل وبالاخذ بالاسباب و سلوك طريق الصالحين نسأل الله أن يجعلنا منه وعن أحمد بن الحواري رحمه الله قال كنت أسمع وكيعا وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه إمام من أئمة الزهد والورع قال كنت أسمع وكيعا يبتده قبل أن يحدث فيقول هو يجلس الآن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان, وعن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا ها يلقي درس قال كنت اسمع وكيعا يبتدئ قبل ان يحدث فيقول ما هنالك الا عفوه ولا نعيش الا في ستره ولو كشف الغطاء لكشف عن امر عظيم اللي مخلي الناس إن هي تسمع مش عشان هو كلامه كويس ولا كثرت علمه ولا كذا ولا كذا لا قال ما هنالك إلا عفوه ولا نعيش إلا في سكره ولو كشف العطاء يعني لو كل واحد من منا يعرف عيوب الثاني وربنا ما تسكرهاش هتبالك لكشف عن امر عظيم نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره وجاء رجل الى ذشر بن الحارث المشهور بن رحمه الله فقبله قبل راسه وجعل يقول يا سيدي قال يقول له شيخنا يا, يا فلان يا فلان وجعل يقول يا سيدي ابا نوح فلما ذهب كان جالس معاه في المجلس واحد وجاء هذا الرجل وقبله يا سيدي يا فلان يا فلان وبعدين انطلق فلما ذهب قال بشر اللي هو اتعامل مع هذا الكلام رجل احب رجلا على خبر توهمه شاف كلام شكل تصرفات كويسة وهو ما رأى الا خيرا فهو مأمور شرعا انه يتعامل مع هذا الانسان على انه من الصالحين ملهش داعو بربنا ستر قال رجل احب رجلا هو من عقيده المؤمن الولاء والبراء مما يدخل المسلم الجنه إن هو يحب الصالحين اولياء الله عز وجل قال رجل احب رجلا على خبر توهمه لعل المحب قد نجا ممكن ده اللي وقبل وجعل يحترم ويوقره ينجو بذلك مش ممكن الإنسان يدخل الجنة بمحبته للعلماء والاصحاحين أيوة هذا يزيد في حسناته وفي ميزانه قال لعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدري ما حاله هو نيتك وإنسك وتعامل على ما ظهر لك أمنه أنا, أنا عارف إن أنا عندي كذا وعندي, وعندي وعندي هذا كلامه رحمه الله طبعا مرة ثانية جاء رجل إلى بشر بن الحارث المشروب الحاج رحمه الله فقبله وجعل يقول يا سيدي أباني فلما ذهب قال بشر لاصحابي اللي تعليقا على هذا المشهد الذي رأوه رجل أحب رجلا على خبر توهمه لعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدري ما حاله نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وعن الحسن رحمه الله أنه أراد الحج حسن البصري اللي كان اهل العلم يقولون أن كلامه يشبه كلام من كلام مين؟ الأنبياء كانوا يقولون عن الحسن البصري كلامه يشبه كلام الأنبياء رحمة الله عليه أراد الحج مرة فقال له ثابت البناني وثابت عالم كبير من أهل العلم والزهد والورع قال بلغني أنك تريد الحج وأحببت أن نصطحب وده شيء حسن أن الإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعين على الخير وتحمله على سنة سنة رسول الله وسلم. قال ثابت بلغني أنك تريد الحج واحببت أن الصحب فقال له الحسن ويحكا دعنا نتعاشر بستر الله عز وجل العلماء يقولون أن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعرف الكثير من أخلاق الإنسان في الغربة إنما سمي السفر ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من الناس من منكم يعرف قرار الخبر رواه الحاكم بيسناد صحيح فقام رجل وقال انا فمن ضمن ما ساله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال هل سافرت معه فانما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال السفر السفر قال عنه ان الانسان قطع من الايه من العذاب بيتمر في عقبات وامور يعني على المرء فعند ذلك تظهر ايه اخلاق فقال هل سافرت معه فاننا سمي السفر سفرا لان يسفر عن اخلاق الرجال قال لا وبعد ما سالوا مجنوع من السفر الاله فانك ايه لا تعرفه قال الحسن ويحك إذا عايز معاه في رحلة الحج قال ويحك دعنا نتعاشر بشكر الله عز وجل إني أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا مع بعض ما نتماقص عليه يمكن يحدث موقف والأصل من تحرص على الرفقة الصالحة لكن الرجل حسن رحمه الله ان هو ينبهه خلي بالك السفر ممكن يحدث فيه ويحدث فيه وترى ما لا يحدث من الإنسان وهو آمن مطمئن في راحة ورفاه وإطمئنان قال الإمام الثاهبي رحمه الله قد كانوا مع حسن القصر وصحه النية غالبا يخافون من الكلام ويظهار المعرفة والفضيله يعني شاف ان هو يقعد يقول للناس آه انا قرات كذا وعرفت كذا ورحت كذا وعند علمت كذا وسالت وفعلت وفعلت قال واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم علمه اد كذا ويتكلم في امور اد كذا قال واليوم يغفرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه فنسأل الله التوفيق والإخلاص آه هذا آه أهم ما ذكر المؤلف حفظه الله تحت هذا العنوان لا يغفرون بالستر ويغفرون الكمول طلبا للسلامة ويكرهون الشغرة نقفها هنا إن شاء الله ونتم في المرة المقبلة أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والطير يزاك الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أسهل والله إله إلا أن نستغفرك ونسوب إليك